اللهم صل على سيدنا Bye. زكية الله خير لكم All I want All <laughs> in Why are I We are not the only ones who are not the only وأمدوا الذين شعقوا Oh. <laughs> Thank you. وأن أمت الذين تحضر أفكر Bye.